بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يَا شعيب أصلاتك تأمرك أن مترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 قالوا يا شعب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 ولا قد أأَرسَنا مسىآياتنا وَسُطالم مبين إلى فعونَ وَمائه فَ التبعُ أمرَ في العون وما أمر فيعونَ بش. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الذفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل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 وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بِمَا يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين مهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَقلُل الذيينَ لا يُؤْمنِنونَ عَعملَدُعَ مكَانةِكمُم إاعَامِلون وَ تَظِرُون إ مُ تَظِرون وَلِلهه غَيْبُ السماواتِ وَالأَرضِ وَإِلَه جَعُ الْ الأأَمُْ كُلْهُ صَابُد وَإِلَيْه يُرْ جَعُ أَمّ كلُّهُ صَعْبُدُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أَلِفْنَا <لا> مُرَى <تصفيق> تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ <تصفيق>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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدب مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم